بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تستخدوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد, وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون القصور وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إنكم خرجتم Jihadا إنكم خرجتم Jihadا في سبيلي ولشغاب مرضاتي يُسِرُّونَ لِأَنَّا بِالنَّوَى وَالكَفِّ وَأَنَّا أَحْلَمُ مِنَّا فَثِئْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْ مُنَافِقَاتٍ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِذَا صَفّوكُمْ يَصُولُونَ عَلَيْكُمْ أَعْدَاءُ وَيَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ وَيَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَيَوَدُّ وَيَوَدُّ لَوْ تَصَدَّرُونَ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة نسقل بينكم والله بما تعملون بخلير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّ الْقُرْآنَ مِنكُمْ وَمِمَّا تَحْدُثُونَ إِلَّا تَضِلُّونَ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا أبدا حتى تؤمن بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيء ربنا عليك توكلنا وإليك ألبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا حتنة للذين تفروا واغكر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرين وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ اللَّهُ رَبُّ الرَّحِيمِ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 إنما ينهاكم الله عم الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا, وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءتم المؤمنات مهاجرات إذا جاءت المؤمنات مهاجرات تمتحنهم الله أعلم باليمان فإن علم أمور المؤمنات لا ترجعهم إلى الكفار لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم وآثم ما أنفقوا ولا جناح عليهم آتيفه إلا إذا آتيتم نأذورهم ولا تشفوا بعصا السواد وتسألوا ما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 فَأَقَبَطُوا فَأَتُلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ إِلَّا مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذي أَنْتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَ أَنَّ الْمُؤْمِنَاتُ لَا يَعْنَكْ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْلِقُنَّ وَلَا يَزْنِيَنَّ وَلَا يَسْلِقُنَّ وَلَا يَزْنِيَنَّ وَلَا يَقُولُنَّ أُوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْسِنَ بِغُسْرٍ ولا يأتين ببهدان يشترينه بين أيديهن ورزجرهن ولا يعطينك في معروف فبايعهم واستغفر لهم الله إن الله رسول رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآفرة كما يئس الكفار من أصحاب الحبور